ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم, من قبلكم واياكم ان اتقوا الله الا فاتقوا الله عباد الله فان في تقوى الله عز وجل سعاده الدارين سعاده الدنيا و ا ل آ خ ر ه اتقوا الله باقوالكم فلا تتكلموا الا بما يرضي الله اتقوا الله بافعالكم فلا تقدموا على فعل إ ل ا ما يرضي الله سبحانه وتعالى أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المسلمون إ ن ك م تستقبلون في هذه ا ل أ ي ا م السفر إ ل ى بيت الله الحرام ترجون من ربكم م غ ف ر ة الذنوب و ا ل آ ث ا م و ت أ م ل و ن الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام وتؤمنون بالخلف العاجل من ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ ي ه ا ا ل إ خ و ة المسلمون يا من عقدتم العزم على حج بيت الله الحرام هذا العام إ ن ك م تتوجهون في زمان فاضل إ ل ى أ م ك ن ة ف ا ض ل ة ومشاعر م ع ظ م ة تؤدون ع ب ا د ة هي من أ ج ل العبادات والطاعات والقربات فاحرصوا رحمكم الله على أ د ا ء هذه ا ل ع ب ا د ة ك م ا امرتم من غير غلو ولا تقصير ليحصل لكم ما أ ر د ت م من م غ ف ر ة الذنوب والفوز بالنعيم المقيم ف إ ن ا ل أ ع م ا ل لا تقبل إ ل ا إ ذ ا كانت خالصه لوجه الله عز وجل ومعموله على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج لامته كما بين شرائع الدين كلها وبين ذلك بقوله وفعله فحج ح ج ة الوداع وكان يقول ل ل ص ح ا ب ة بعد وفي أ ث ن ا ء عمل كل من سك من مناسك الحج خذوا عني مناسككم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يا من عقدتم العزم الى حج بيت الله الحرام إ ذ ا وصلتم إ ل ى الميقات فاغتسلوا وتطيبوا في أ ب د ا ن ك م في ا ل ر أ س و ا ل ل ح ي ة والبسوا ثياب ا ل إ ح ر ا م غير مطيبه ازارا ورداء ابيضين للذكور و أ م ا النساء فيلبسن ما شئن من الثياب غير متبرجات ب ز ي ن ة ولا متطيبات و إ ن استعد الحاج بالتنظف و ا ل ا ر ت س ا ل والتطيب في بيته لم يكن ث م ت حاجه إ ل ى إ ع ا د ة الاغتسال لاسيما إ ذ ا كان الفاصل بين اغتساله وبين وصوله إ ل ى الميقات وقت يسير لا يترتب عليه تغير ر ا ئ ح ة البدن أ و لحوق أ ذ ن ب ه ولا ت ج ا و ز ا ل م ي ق ا ت بدون إ ح ر ا م أ ح ر م و ا من أ و ل ميقات تمرون به و ا ل إ ح ر ا م هو ن ي ة الدخول في النسك وليس مجرد لبس ا ل إ ز ا ر والرداء و إ ن م ا ا ل إ ح ر ا م الذي يعد ركنا من أ ر ك ا ن الحج و ا ل ع م ر ة هو ن ي ة الدخول في النسك حتى ولو كان ا ل إ ن س ا ن عليه ثيابه كما لو كان ناسيا لملابس ا ل إ ح ر ا م وهو في ا ل ط ا ئ ر ة ف إ ن ه ينوي ا ل إ ح ر ا م بقلبه ويلبي ف إ ذ ا نزل المطار أ خ ر ج ملابس ا ل إ ح ر ا م ولبسها لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ل أ ه ل ه ا وقال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أ ت ى عليهن من غير أ ه ل ه م ممن أ ر ا د الحج و ا ل ع م ر ة ومن كان في ا ل ط ا ئ ر ة ف ل ي ت ه ي أ ل ل إ ح ر ا م من قبل ثم ينوي ا ل إ ح ر ا م إ ذ ا حاذ الميقات قبل مجاوزته قبل م ج ا وليقل ز ت ه و إ ن كان متمتعا ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج لبيك عمره وبعد ا ل إ ح ر ا م سيروا إ ل ى م ك ة ملبين ب ت ل ب ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ت ل ب ي ة التوحيد التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ت ل ب ي ة أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة الذين كانوا يشركون في تلبيتهم فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إ ل ا شريكا هو لك تملكه وما ملك ف أ ب ط ل النبي صلى الله عليه وسلم تلبيتهم هذه ت ل ب ي ة الشرك و أ ع ل ن ت ل ب ي ة التوحيد والاخلاص لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يرفع الرجال أ ص و اصواتهم ت التلبية ه بهذه م الرجال يرفع أ بهذه ا ل ت ل ب ي ة حتى يصلوا ا ل ك ع ب ة ا ل م ش ر ف ة ف إ ذ ا بلغتم البيت واردتم الشروع في الطواف فامسكوا عن ا ل ت ل ب ي ة وطوفوا بالبيت طواف العمره س ب ع ة أ ش و ا ط بدءا من الحجر ا ل أ س و د واتهاء به ف إ ن تيسر تقبيل الحجر ا ل أ س و د من غير م ز ا ح م ة ولا ايذاء فحسن وان إ ن لم, وإن لم يتيسر تقبيله فيستلم يتيسر ب ل ي د و إ لم يتيسر استلامه باليد ل م ش ق ة وزحام ونحو ذلك فيشير إ ل ي ه باليد اليمنى ويقول بسم الله والله أ ك ب ر ويستحب في هذا الطواف الارتباع للرجال وهو أ ن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه ا ل أ ي م ن وطرف الرداء فوق منكبه ا ل أ ي س ر ويخطئ بعض الناس الذين يظنون أ ن الارتباع وهو كشف المنكب ا ل أ ي م ن يبدا من حين لبس الإحرام ن ي مية الاحرام الاضطباع س ن ة خ ا ص ة بالطواف لا يفعل إ ل ا أ ث ن ا ء الطواف وبعد الانتهاء من الطواف يعيد ا ل إ ن س ا ن الرداء على منكبيه م ر ة أ خ ر ى كما يشرع في هذا الطواف للرجال الرمل ان تيسر وهو س ر ع ة المشي مع تقارب ا ل خ ط ى من غير ه ر و ل ة ف إ ذ ا أ ك م ل ت م الطواف وذكرتم الله عز وجل فيه ودعوتم بما أ ح ب ب ت م من خ ي ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف ص ل و ا ركعتين خلف مقام إ ب ر ا ه ي م قريبا منه ان تيسر أ و بعيدا كما هو الحال في أ ي ا م المواسم أ ي ا م الحج و ا ل ع م ر ة فيصلي ا ل إ ن س ا ن خلف المقام ولو بعد أ و في أ ي جزء من أ ج ز ا ء المسجد الحرام ولا يزاحم الطائفين ويصلي خلف المقام لتحقيق هذه ا ل س ن ة ويترتب على تحقيقها أ ذ ي ة المسلمين ويستحب ق ر ا ء ة س و ر ة الكافرون وسوره ا ل إ خ ل ا ص في ركعتي الطواف ف ي ق ر أ بعد ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى قل يا أ ي ه ا الكافرون إ ل ى آ خ ر ا ل س و ر ة و ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة بعد س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة قل هو الله أ ح د ثم بعد ذلك يتجه الحاج إ ل ى الصفا ف إ ذ ا قربتم منه فيقول الحاج إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله ي ق ر أ ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله أ ب د ا بما ب د أ الله به كما قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ويستحب له أ ن يصعد الصفا وبخاصه الرجال ويتجه إ ل ى ا ل ق ب ل ة مستقبلا ً ا ل ق ب ل ة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ً الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي أ ن ج ز وعده ونصر عبده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده ثم يدعو مستقبلي ا ل ق ب ل ة رافعا ً يديه بما احب من خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم يعود م ر ة ثانيه وهو في موضعه ذلك مستقبل ا ل ق ب ل ة رافعا ً يديه ويقول ما قال أ و ل ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له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 ثم ينزل متجها إ ل ى المروه يسعى بين الصفا والمروه سعي العمره للمتمتع س ب ع ة أ ش و ا ط ي ب د أ السعي بالصفا ويختم بالمروه ذهابه من الصفا إ ل ى ا ل م ر و ة شوط ورجوعه من ا ل م ر و ة إ ل ى الصفا شوط آ خ ر ويفعل عند المروه مثلما فعل عند الصفا يستقبل قبله ويرفع يديه ويقول ذلك الذكر ويدعو بما أ ح ب على نحو ما صنع أ و ل ا ل أ م ر في الصفا يفعل ذلك في أ و ل كل شوط ف إ ذ ا أ ك م ل ت م السعي فقصروا رؤوسكم يقصر المتمتع. المتمتع راسه من جميع جوانب ا ل ر أ س لا من جانب معين منه كما يفعله بعض الناس وتقصر ا ل م ر أ ة ا ل م ت م ت ع ة من أ ط ر ا ف شعرها بقدر انمله وبذلك تمت العمره للمتمتع وحللتم الحل كله ف إ ذ ا كان اليوم الثامن من ذ الحجه ف أ ح ر م و ا بالحج من مكانكم الذي أ ن ت م فيه في منى أ و في أ ح ي ا ء م ك ة فاغتسلوا وتطيبوا والبسوا ثياب الاحرام و أ ح ر م و ا بالحج وسيروا ملبين إ ل ى منى إ ن لم تكونوا بها وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا ل ل ر ب ا ع ي ة من غير جمع بل تؤدون كل ص ل ا ة في وقتها ومن لم يتيسر له الذهاب إ ل ى منى يوم الثامن ليبيت بها ل ي ل ة التاسع فلا حرج عليه ف إ ن وجود الحاج في منى يوم الثامن والمبيت بها ل ي ل ة التاسع س ن ة من سنه الحج ليست واجبا ولا ركنا ف إ ذ ا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا ملبين إ ل ى ع ر ف ة وصلوا بها الظهر والعصر على ركعتين جمع تقديم كما فعل صلى الله عليه وسلم ثم يتفرغ الحجاج في ذلك الموقف العظيم الرهيب لذكر الله عز وجل ودعائه والتضرع إ ل ي ه مستقبل ا ل ق ب ل ة رافع أ ي د ي ه م متجهين بقلوبهم إ ل ى خالقهم و ب ا ر ي ه م مؤملين منه إ ج ا ب ة دعائهم و م غ ف ر ة ذنوبهم ل ي ت أ ك د الحاج من وقوفه داخل حدود ع ر ف ة ف إ ن كثيرا من الحجاج ينزلون خارج حدود ع ر ف ة ويقفون في الوادي المسمى وادي ع ر ن ة ومن لم يقف ب ع ر ف ة داخل حدودها ا ل م ع ر و ف ة فلا حج له حتى ولو وقف من أ و ل النهار إ ل ى طلوع الفجر لا بد أ ن يكون الوقوف داخل حدود ع ر ف ة فمن لم يكن عارفا لها ف ل ي س أ ل رجال ا ل أ م ن أ و الموجهين ل ي س أ ل و ي ت أ ك د بنفسه أ ن ه داخل حدود ع ر ف ة ف إ ذ ا غربت الشمس يوم التاسع يوم ع ر ف ة يسير الحجاج إ ل ى م ز د ل ف ة ويصلون بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويوتر الحاج ويبيت بها حتى يصل الفجر ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه ويكبرونه ويوحدونه إ ل ى أ ن يسفروا جدا ثم يسيروا إ ل ى م ن ا قبل ط ر و ع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وسلم رخص النبي صلى النبي الله عليه وسلم للضعفة ومن في حكمهم ومن هو مرتبط بهم في حمله واحده ورحله واحده وسياره واحده له أ ن يترخص كذلك ب أ ن يدفع معهم من م ز د ل ف ة في آ خ ر الليل ف إ ذ ا وصلتم إ ل ى م ن ا م ف ا ب د أ و ا برمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة بسبع حصيات متعاقبات كل حصاه أ ك ب ر من ا ل ح م ص ة قليلا ً والقطوها من حيث شئتم وكبروا مع كل حصاه الله أ ك ب ر واعلموا ان الحكمه من رمي الجمرات هي اقامه ذكر الله عز وجل وتعظيمه سبحانه ولذلك يكبر الرامي عند رميه تعظيما لله عز وجل واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم فاذا رميتم جمره العقبه فاذبحوا الهدي ان تيسر ولا يجزئ منه الا ما يجزئ في الاضحيه فمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن صام ثلاثه ايام في الحج وسبعه إ ذ ا رجع إ ل ى أ ه ل ه و إ ن وكلتم مشروع الافاده والاستفاده من لحوم الهدي والاضاحي فحسن وبخاصه اذا كنتم لا تستطيعون بعد ذبح الهدي توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين فحينئذ يتعين ويتعكد في حقكم ان توكلوا مشروع الافاده من لحوم الهدي والاضاحي ليذبحوا الهدي عنكم ويوصلوها الى الفقراء في الداخل والخارج و إ ذ ا ذبحتم الهدي ا ل م ت أ س ر فاحلقوا رؤوسكم والنساء يقصرن و إ ذ ا رميتم ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات ا ل إ ح ر ا م إ ذ الا رميتم و ح ق ت م لكم من م حل ح كل شيء و ر ت النساء إ إلا ح ر ا ا م ل و أ م ا الهدي فذبحه لا ع ل ا ق ة له بالتحلل إ ن م ا التحلل ا ل أ و ل يكون برمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وبالحلق أ و التقصير و أ م ا الهدي فسواء ذبح في اليوم ا ل أ و ل أ و الثاني أ و الثالث أ و الرابع الذي هو اليوم الثالث عشر الثالث من أ ي ا م التشريح فليس له ع ل ا ق ة بالتحلل لا من قريب ولا من بعيد إ ذ ن إ ذ ا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات ا ل إ ح ر ا م إ ل ا اتيان النساء فتلبسون ثيابكم بعد رمهكم وحلقكم وتستخدمون الطيب وتقلمون ا ل أ ظ ف ا ر ونحو ذلك إلا لمن كان ينوي ا ل أ ض ح ي ة وقد وكل أ ه ل ه بذبح أ ض ح ي ت ه ف إ ن ه لا يقلم أ ظ ف ا ر ه و إ ن م ا يحلق ر أ س ه أ و يقصر شعر ر أ س ه ل أ ن ذلك ن س ك من مناسك الحج أ م ا تقليم أ ظ ف ا ر ه أ و أ خ ذ شيء من شاربه ف إ ن ه لا يفعل ذلك حتى يتاكد من ذبح أ ه ل ه ل أ ض ح ي ت ه ثم تنزلون إ ل ى م ك ة فتطوفون بالبيت للحج وتسعون له بين الصفا والمروه وبذلك تحلون الحل كله فيحل لكم جميع محظورات ا ل إ ح ر ا م بعد رمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وبعد الحلق او التقصير وبعد طواف ا ل إ ف ا ض ة والسعي بين الصفا والمروه يحل لكم جميع محظورات ا ل إ ح ر ا م أ ي ه ا المسلمون إ ن الحجاج يوم العيد يوم النحر يوم العاشر يودون مناسك ع ظ ي م ة ولذلك سماه الله عز وجل يوم الحج ا ل أ ك ب ر إ ن ه م يرمون ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ثم يذبحون هديهم ثم يحلقون أ و يقصرون رؤوسهم ثم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروه و ا ل أ ك م ل أ ن يفعلوا هذه ا ل أ ع م ا ل على الترتيب السابق ف ي ن قدموا بعضها على بعض فلا حرج ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أ خ ر إ ل ا قال للسائل افعل ولا حرج تيسيرا منه صلى الله عليه وسلم على العباد و ر ح م ة بهم ولو أ خ ر ت م طواف ا ل إ ف ا ض ة والسعي بين الصفا والمروه حتى تنزلوا من م ن ا في اليوم الثاني عشر أ و الثالث عشر فلا حرج غير أ ن ك م لا تتمتعون بالنساء قبل ذلك و إ ن اخرتم ذبح الهدي إ ل ى اليوم الثالث عشر وذبحتم ب م ك ة فلا حرج أ ي ض ا نسعر الله عز وجل عز أ ن يوفق حجاج بيته الحرام إ ل ى اعداء حجهم بامن وامان وسلامه وسكينه وان يحفظ حجاج بيته في بره وبحره وجوه ان ربي على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه وتوبوا ل ي ه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إ ح س ا ن ه والشكر له على توفيقه وامتنانه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له تعظيما ل ش أ ن ه و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله الداعي إ ل ى رضوانه صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثه ب د ع ة وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار وعليكم ب ج م ا ع ة المسلمين ف إ ن يد الله مع ج م ا ع ة المسلمين ومن شذ عنهم شذ في النار أ ي ه ا ا ل إ خ و ة المسلمون بعد فعل أ ع م ا ل يوم العيد يبيت الحجاج بننا ليلتين ل ي ل ة الحادي عشر و ل ي ل ة الثاني عشر ويرمون الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر بعد زوال الشمس بدءا ب ا ل ج م ر ة الصغرى التي تلي م ن م ب ا ش ر ة ثم الوسطى ثم الكبرى التي تلي م ك ة ولا ترموا قبل زوال الشمس في ا ل أ ي ا م التي بعد العيد اما يوم, العيد يوم العاشر فيجوز الرمي بعد منتصف الليل أ م ا في ايام التشريق فلا ي ب د أ الرمي إ ل ا بعد زوال الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي فيها إ ل ا بعد الزوال وبخاصه في مثل هذه الازمنه التي قامت فيها حكومه خادم الحرمين الشريفين بتوسعه جسر الجمرات وصار ادوارا متعدده لا يجد الحجاج ادنى مشقه ولا زحام في الرمي ولكم الرمي الى الغروب واذا كان الزحام شديدا جاز لكم ان تؤخروا ل ر م ي الى الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت أ و ل الرمي دون آ خ ر ه ورموا ا ب أ ن ف س ك م ولا توكلوا أ ح د ا يرمي عنكم ل أ ن الرمي ع ب ا د ة و ا ج ب ة على الذكور و ا ل إ ن ا ث فيجب على المرء ان يؤديها, أن يؤديها بنفسه إ ل ا عند ا ل ض ر و ر ة كان يكون مريضا أ و كبيرا أ و ا م ر أ ة حاملا تخاف على نفسها أ و حملها من الزحام أ و كانت ا ل م س ا ف ة بعيده عن رمي, عن رمي الج... عن الجمار ويشق على الحاج الكبير أ ن يذهب على قدميه ليرمي فيجز التوكيله حينئذ فيرمي الوكيل ا ل ج م ر ة ا ل أ و ل ى عن نفسه ثم يرميها عن موكله ثم يرمي ا ل ج م ر ة ا ل ث ا ن ي ة عن نفسه بسبع حصيات ثم يرميها بسبع حصيات أ خ ر ى عن موكله ثم يرمي ا ل ث ا ل ث ة كذلك عن نفسه بسبع حصيات ثم يرميها عن موكله بسبع حصيات أ خ ر ى فاذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج فمن شاء تعجل فخرج من منى قبل غروب الشمس ومن شاء ت أ خ ر فبات ب م ي ن ا ء ل ي ل ة الثالث عشر و ر م الجمار من الغد بعد الزوال وهذا أ ف ض ل ل أ ن ه فعل النبي صلى الله عليه وسلم و ل أ ن ه أ ك ث ر ع م ل حيث يحصل المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر و إ ن استعد الحاج وان استعد الحاج وتهيا للخروج من منى يوم الثاني عشر قبل الغروب ولكن مسكته ا ل ز ح م ة أ و حبسه السير ولم يستطع الخروج إ ل ا بعد المغرب أ و بعد العشاء فلحرج ا عليه ما دام قد عقد العزم وتهيا على الخروج من منى يوم الثاني عشر حتى و إ ن لم يخرج إ ل ا بعد الغروب ما دام أ ن ه قد حبس عن ذلك ثم يطوف الحجاج طواف الوداع إ ذ ا أ ر ا د و ا السفر والرجوع إ ل ى أ ه ل ي ه م وبلدهم بعد تمام أفآل افعال ل كلها ح ج الحج كلها ل أ ن طواف الوداع ليس بعده شيء من افعال الحج, الحج ويخطئ بعض الحجاج حينما يؤخرون رمي الجمار بعد طواف الوداع فتجدهم مثلا يطوفون طواف الوداع ضحى اليوم الذي يريدون ا ل م غ ا د ر ة فيه ثم يرجعون م ر ة أ خ ر ى إ ل ى منى ليرموا الجمار ثم يرجعون إ ل ى أ ه ل ي ه م وهذا خ ط أ وخلاف ا ل س ن ة وخلاف الواجب بل الواجب أ ن يكون طواف الوداع آ خ ر عمل من أ ع م ا ل الحج ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م أ م ر أ ن يكون آ خ ر عهد الناس بالبيت ومن رمى, بعد الطواف ومن رمى الجمار بعد طواف الوداع فقد جعل آ خ ر عهده بالجمال لا بالبيت ومن احتاج ل ر ا ح ة أ و لانتظار ر ف ق ة أ و لنوم إ ن كان لا يستطيع السير فلا يؤثر ذلك على طواف الوداع فيجلس ولو جلس ساعات ينتظر رفقته ولو نام حتى يستعيد نشاطه وقوته فلا يؤثر ذلك في طواف الوداع ن س أ ل الله عز وجل التوفيق للجميع والسداد و أ ن يوفقنا لما يحب ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا للبر والتقوى و أ ن يجعل أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة ل و ج ه الكريم وعلى وفق ما شرع رسوله الامين هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله فقد أ م ر ك م ربكم عز وجل بذلك في كتابه فقال عز من قائل إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن وخص منهم الخلفاء الراشدين ا ل ا ئ م ة المهديين أ ب ا بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن امهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك و إ ح س ا ن ك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ع ز الاسلام والمسلمين اللهم ع ز الإسلام, الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أ ب ر م ل ل ا م ة ا ل إ س ل ا م أ م ر رشد يعز فيه اهل ا ل ط ا ع ة ويذل فيه اهل ا ل م ع ص ي ة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إ ن ك على كل شيء قدير اللهم و أ ظ ه ر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم انصر من نصر الدين و ا خ ذ من خذل الدين ووال من وال المؤمنين وعاد من عاد المؤمنين اللهم عليك باعداء المله والدين اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم اشرهم في نفوسهم اللهم اشرهم في نفوسهم اللهم اشرهم في نفوسهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم و أ د ر عليهم د ا ئ ر ة السوء وانزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم من أ ر ا د ا ل إ س ل ا م والمسلمين بخير فوفقه و أ ع ن ه وكله ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا ومن أ ر ا د ا ل إ س ل ا م والمسلمين ب ش ر اللهم عليك به واجعل ا ل د ا ئ ر ة عليه ولا تحقق له هدفا ولا غ ا ي ة واجعله لمن خلفه عبره و ا ي ة إ ن ك على كل شيء قدير اللهم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح أ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم صالحا في رضاك اللهم ارزقهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة من المؤمنين وابدعهم ب ط ا ن ة السوء من المنافقين إ ن ك على كل شيء قدير اللهم ارفع عنا الغلا والوبا ء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خ ا ص ة وعن سائر بلاد المسلمين ع ا م ة يا أ ر ح م الراحمين اللهم ك ل ا ل م س ت ض ع ف ي ن من المسلمين في كل مكان ا ل ناصرا ومعين اللهم فرج كروبهم ونفس همومهم واشف مرضاهم و د ا و و جرحاهم واجعل ا ل ع ا ق ب ة لهم على من ن و ا ه م من الظالمين اللهم عج بالفرج لعبادك المستضعفين في بلاد الشام اللهم عج بالفرج والتمكين لهم اللهم عج بالفرج والتمكين, والتمكين لهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا قريبا وارنا في أ ع د ا ئ ه م من النصيرين الكافرين ومن شايعهم من الظالمين والمبتلين و ا ل خ د ع والمعتدين عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم جميعا عجائب قدرتك اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم, اللهم, شملهم. اللهم ادر د ا ئ ر ة السوء عليهم اللهم ادر دائره السوء عليهم اللهم أ ق ذ ف الرعب في قلوبهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم, اللهم دمر اسلحتهم اللهم دمر أ س ل ح ت ه م اللهم دمر اسلحتهم انك على كل شيء قدير إنك على كل على شيء قدير اللهم انصرهم على, اللهم انصرهم على الحوثيين الظالمين اللهم انصرهم على من يريد تفريق كلمتهم و اللهم خ ت ا أ م إنك كل على شيء ق د ي ر ا لنا ل ه م ر في جميع ا ل ظ ا ل م ي ن عجائب ق د ر ت ك إنك على كل على ش ي ء قدير ر ب ن ا اغفر لنا وامهاتنا ل أ ب وللاخواننا و أ خ و ا ت ن ا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا ل ن ك ن ا من الخاسرين ربنا ع اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار